أعو الله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أهد الحديث ah كنا <تكيني> يا عمو مساجد الله يشاهدنا على الفطه خانه من اونا این طرف اونم فقط اوه Ah, ah, ah. و آقا نبود و